ه بَنَكْيَدُهُ مَا يَضِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يريد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 كلما أرادوا أي يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذَلِكَ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 حنا فآل الله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتختفه الطير, الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك.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 بهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف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 وَإِنَّ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظَالِمَةٌ ثم أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد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 ذانك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أزل من السماء ما؟